قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا وما يتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الآن هو من الذي له فائدة في التفسير والعلم به مسألة أسباب النزول, أسباب النزول تقدم درس في أسباب النزول في ثنايا التفسير ولكن الحديث عن إنزال القرآن نعلم أن القرآن نزل ولم بلسان عربي مبين وقد تقدم الحديث على كونه عربي وأنه يتحمل ما تتحمله لغة العرب وسياتي لذلك مزيد تحديث لكن الكلام على نزوله مفرقا ونزوله جملة واحدة القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع والأحوال التي مرت به وقد قال الله سبحانه وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فقالوا أي أهل الكفر لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال تعالى كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فهذا دليل عنه نزل مفرقا والاجماع منعقد على ذلك وقال تعالى "وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا" فقوله "وقرانا فرقناه طوط هذا المعنى لكن قد يبقى الاشكال الذي قد يستظهره البعض أو قد يراه البعض عند قوله تعالى إن انزلناه في ليلة مباركة وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ولا اختلاف فالعلماء وجهوا هاتين الآيتين بتوجيهات منها إن أنزلناه في ليلة القدر قالوا نزل القرآن كله جملة واحدة من السماء السابعه من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر وبعد ذلك نزل من سماء الدنيا إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع كما تقدم هذا الوجه الأول من وجوه التوجيه أما الوجه الثاني من وجوه من الوجوه فهو أن بداية الإنزال كانت في ليلة القدر من رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر قال بعض العلماء كانت البداية كانت البداية فهذان توجيهان إما أن يقال أنه نزل جملة من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر وبعد ذلك نزل منجما أي مفرقا بحسب الوقائع وإما أن يقال إن بداية الإنزال كانت في ليلة القدر، لهذا يندفع الإشكال فقد تقدم في أسباب النزول أن الآية الواحدة قد تتعدد لها أسباب النزول وأن سبب النزول قد ينزل في آيتين أو في ثلاث آيات وضربت لذلك أمثلة على ما تقدم تقدم أيضا بعض بيان معنى المحكم والمتشابه وكيف يندفع الإشكال الذي قد يرد إذن له قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنا أم الكتاب وآخر متشابهات فهنا فصل بين المحكم وبين المتشابه وفي آيات أخر قال تعالى كتاب احكمت آياته فدل على إحكامها جميعا وقال في موطن ثالث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فآية جاءت في وصف الكتاب كله بأنه متشابه وآية جاءت في وصف الكتاب كله بأنه محكم وآية جاءت في أن الكتاب منه المحكم ومنه المتشابه فكما تقدم أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها فإذا نزلنا هذا على ما ذكر سيكون معنى قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها هنا تعني شيء معينا يشبه بعضه بعضا في الحسن يشبه بعضه بعضا حيث لا تعارض يشبه بعضه بعضا في أنه في الحزن في الإحكام في التأثير والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ومحكم باعتبار إتقانه وعدم وجود خلل فيه أو مجمل محكم بمعنى مجمل بدليل قول ثم فصلت أي فصل بعضها عن بعض بعد أن أجملت وأما قوله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات قال بعض العلماء هي الآيات التي لم تنسخ والآيات التي يرجع إليها عند الاختلاف والآيات الواضحات البينات أما المجتبيات فالتي قد تحتمل عند البعض أكثر من معنى وقد تقدم في هذا الباب في مطالع صورة عمران أن المتشابه يرد إلى المحكم فعلى سبيل المثال قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قد تشتبه على البعض ويقول الله في كل مكان فإذا رددته إلى المحكم أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى رددت الذي اجتبع عليك إلى المحكم قد يشتبع على الله قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه فهذا الاشتباع يدفع بقوله تعالى بعد الرد إلى المحكم إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يدفع بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد يدفع بقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فالمتشابه يرد إلى المحكم فتجلى لك معنى المتشابه وهذا له اطراد حتى في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد رد حديث متشابه الى الأحاديث المحكمة الاحاديث المحكمه والله تعالى أعلى وأعلم ويرد في باب أو في اصول التفسير معنى التاويل او في علوم القران معنى التاويل والتاويل كما تقدم معناه معرفه ما تؤول اليه الامور نبئنا بتاويله نبئنا ب تأويل هذه الرؤيا أي ما الذي يصير إليه أمر هذه الرؤيا آلت الأمور إلى كذا بمعنى انتهت الأمور إلى كذا فإن قلت لك أول الآية يعني بين لي إلى ماذا ينتهي معنى الآية إلى ماذا ينتهي معنى الآية لكن التأويل من ناحية الإصطلاح الشرعي منه تأويل بمعنى التفسير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شان ابن عباس اللهم علمه التاويل فقيه في الدين وعلمه التاويل وهو ايضا تابع لمسألة تعريف التاويل وهي ما تنتهي اليه امور تفسير الايه قد يطلق التاويل على صرف النص عن ظاهره تقول فلان مؤول فلان مؤول في معرض الزم قد تكون فلان مؤول في معرض المتح معنى مفسر يعلم ما علمه الله حقيقة تفسير الآية وما ينتهي له معناها ولكن قد تكون فلان تقول فلان مؤول على سبيل الزم كما يقولون في مسائل الصفات فلان مبتدع يؤول الصفات فالتأويل قد يطلق على صرف الشيء عن ظاهره صرف الشيء عن ظاهره صرف الشيء عن ظاهره قد يكون مقبولا أو يكون غير مقبول قد يكون مقبولا إذا وجدت قرائن تحملنا على أن نصرف الشيء عن, عن ظاهره فمثلا كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صرفنا الخيط الابيض عن معناه خيوط التي يخاط بها الى الخيط الذي في السماء لقوله تعالى من الفجر فأولنا الخيط الابيض هنا لان النبي بين لنا ذلك ثم ان الايه فيها ما يقتضي ذلك وهو قوله تعالى من الفجر واول البعض حديث الجار اولى بثقبه على أن الجار المراد به شريك وقالوا الشريك على المشاع هو الذي يسميه العلماء الجار أولى بالشفعة فالجار أولى بالشفعة ليس الجار الذي يجاورك في البيت إنما الجار بمعنى الشريك على المشاع ما الذي عملنا على أن نقول إن الجار هو الشريك على المشاع أعني أنا مشترك مع شخص في بيت لي خمسين لي خمسون منه وله خمسون بالمئة من البيت لم يميز نصيبي من نصيبه حينئذ إذا أراد أن يشتري عفوا إذا أراد أن أبيع هو أول بأن يشتري ما دام سيشتري بنفس الثمن وإذا أراد أن يبيع فانا اولى بالشراء إذا كان إذا كنت سأشتري بنفس الثمن والحامل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعه يعني إذا ميز هذا من ذاك وعرف حد وحده فلا شفعه حينئذ فلذا أول الجمهور أول الجمهور الجار بأنه الشريك على المشاع فقد يكون التأويل سائغا وبمعنى التفسير وقد يكون التأويل لصرف النص عن ظاهره لعلة دعت إلى ذلك ويكون صحيحا ويكون المؤول حينئذ مصيبا متقنا وأحيانا يكون التأويل باطلا مردودا كتأويلات الشيع الروافد قباحهم الله الذين يؤولون تأويلات لا يعلم لها مستند ولا يقبلها عقل أبدا بحال من الأحوال فيقولون مرج البحرين يلتقيان البحران علي وفاطمه ويقولون وجعلنا لهم لسان صدق علي علي بن ابي طالب ويقولون وكل شيء وكل شيء احصيناه في امام المبين الامام المبين علي بن ابي طالب ويقولون ان الله يامركم ان تذبحوا بقره البقره عائشه ويقولون فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم طلح والزبير ويقولون الجبت والطغوت أبو بكر وعمر تأويلات لا يقبلها عقل ولا يصدقها طفل صغير فضلا عن شخص سوي مستقيم فأين عائشة من بني إسرائيل وأين قول موسى عليه السلام لقومه إن الله يأمركم أن تسبحوا بقرة فيؤولوا البقرة بأنها عائشة فتأويلات تكون مرفوضة تمام الرفض، فعندنا إذن تأويل بمعنى التفسير تأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره لأمر دعانا إلى أن نصرف النص عن ظاهره وتأويل ثالث قبيح مردود وكالذين يؤولون الصفات بل يصل بهم أمر تأويلها إلى نفيها تماما فهذا في معنى التأويل والله تعالى أعلى وأعلم هذا وكما تقدم والقرآن كله كلام الله إلا أن كلام الله سبحانه بعض أفضل من بعض قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله الحمد لله وليل إلينا الله الله أكبر قال عليه الصلاة والسلام عفوا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وقال قل هو الله أحد تعدل سلسة القرآن وقال يا قال الأبي سعيد بن المعلى ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله وعلمه سورة الفاتحة فكلام الله بينه تفاضل بينه تفاضل فسورة قل والله أحد أعظم في أعظم من سورة تبت يدا بلاب وتب هي تعدل ثلث القرآن وياتي الكرسي أعظم من قوله تعالى في جداء حبل من مسد والكل كلام الله سبحانه وتعالى فهناك تفاضل بعد بين بعض الآيات في الأجر والفضل وإن كان الكل خير والكل من عند الله سبحانه وتعالى هذا ويزر التنبيه على رؤوس مسائل تتعلق بمناهج المفسرين قبل مناهج المفسرين سبق البيان عن القصص القرآن وأنه يجمل في مواطن ويفسر في مواطن والله أعلم أقول عن مناهج المفسرين ومناهج المفسرين تحتاج إلى محاضرة مستوفى إلى محاضرة مستوفاه مناهج المفسرين منهم مفسرون لازموا في التفسير تفسير كتاب الله عز وجل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المفسرين المشهورين الذين لازموا ذلك الامام الطبري رحمه الله تعالى والذي يقال له شيخ المفسرين فلازم تفسير القرآن بالقرآن وبسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وبالاثار عن الصحابه والتابعين وبما تقتضيه لغه العرب وايضا اتبع ذلك بتفسير القران ببعض وجوه القراءات فهذا منهج الطبري باختصار منهج الطبري باختصار أنه يفسر القرآن بالقرآن وإن كان الطبري لم يتوسع في هذا الباب توسعا كبيرا إنما حيث دع المقام حيث استدعى المقام ذلك لكن في الجملة ندرج في أصول الطبري في تفسيره أنه يفسر القرآن بالقرآن وإن لم يتوسع في هذا الباب توسع في تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث التي اسندت التي كان بينه وبين الرسول فيها سند، فلم يكد الطبري يذكر حديثا منقطعا يذكر حديثا معلقا منه إلى الرسول إنما في الغالب يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر الطبري في تفسير من الاستدلال لتفسير بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا وكما لا يخف على قارئ للتبري أنه استطرد كثيرا جدا في تفسير القرآن بالآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين وكذلك أورد الطبري إسرائيليات باسانيده إلى قائليها فكثيرا ما يسند إلى وهب بن منبه وكثيرا ما يسند إلى كعب الأحبار رحمة الله تعالى عليه وكما اسلفت يحتج بوجوه اللغة العربية للاستظهار وللتقوي للتقوي لتقوية الرأي الذي ذهب إليه وبوجوه القراءات فنستطيع أن نقول إن الطبرية جمع بين بيننات تفسير القرآن بالقرآن وإن كان مقلا فيه تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث التي صحت على أعفوا لا أقول صحت بالأحاديث التي أسندها تفسير القرآن بالآثار عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين تفسير القرآن بالإسرائيليات قد أكثر من الاستدلال بها تفسير القرآن بما تقتضيه لغة العرب تفسير القرآن بوجوه القراءات وكثيرا ما يرجح الطبري وجوه للقراءات غير القراءات المعتمدة المشهورة فهذه أصول الإمام الطبري رحمه الله وأستكسر في البيان أو أزيد في البيان لما للطبري من أهمية استدل الطبري في تفسيره بآثار من طريق رجال تكلم فيهم وأكثر من الاستدلال لهم فهذا الذي يشوب تفسير الطبري وهذا الذي يقلق القارئين في تفسير الطبري إذا لم يكونوا من أهل الحديث فيقلق أن ترى احاديث من طريق رجال مجهيل أو ترى اثارا من طريق رجال مجهيل فترى مثلا في الطبري أنه يكثر الاستلال بأسانيد من طريق محمد ابن أبي محمد هو رجل مجهول, رجل مجهول يكسر جدا من الاستلال بذلك يكثر جدا من الاستدلال بأحاديث وآثار من طريق محمد ابن حميد الرازي وهو ضعيف وإن كان مشهورا بالحفظ إن كان معافهم مشهور بأنه حافظ يعني جامع لكثير من الأحاديث يكثر من الاستدلال بأسانيد من طريق سفيان ابن وكيه يكسر من الاستدلال بمقاطع حديثة وأثار أساندها منقطعة يكسبنا الاستدلال أسانيد كعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو ابن أبي نجيح عن مجاهد وفي هذه الأسانيد بعض المقال وبعض النزاع ينبغي بل يجب على طالب العلم الذي يريد رسوخ فيه التفسير أن يدقن التراجم المتعلقة بالآثار التي زادت تفريه من إيرادها كترجمة علي بن أبي طلحان بن عباس يكسر من إيراد سلسلة العوفيين وهي سلسلة ضعيفة جدا يكسر من الإسلال برواية أصباط أو برواية السدي والسدي سديان كما لا يخفى عليكم فهذه بعض الملاحظات العامة على تفسير على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى فالفوائد التي تستفاد منه ذكر الأشياء مستدتا وقد برئت ساحته لكونه أثنت فمن أثند فمن أسند فلا لوم عليه إلا حيث كان الإثناد يحمل تلبيسا وحاش الطبري أن يكون كذلك رحمه الله تعالى إذا انتقلت إلى مفسر آخر كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو سار على الضرب فهو عالة في كثير من أموره على الامام الطبري لكنه زاد زيادات نافعة جدا غاية النفع فركز على تفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ضم إلى ذلك ما يسميه البعض في كثير من المواطن بالتفسير الموضوعي بمعنى أنه يأتي عند آية مثلاً مثل آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ألا وهو تثبيت المؤمن عند القبر على كلمة لا إله إلا الله على ما أفاده الحديث فيسترسل من ثم في إيراد جل ما يتعلق بعذاب القبر من أحاديث أو بنعيم القبر من الأحاديث جل ما يتعلق بعذاب القبر من أحاديث يريد في نفس الموطن عند مناقشة مثلا أو عند تفسير قوله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض أو فصائق من في السماوات ومن في الأرض يسترسل في إرادة الأحاديث الواردة في النفخ في الصور يسترسل في ذلك فيجمع لنا المادة في موطن واحد لمن أراد أن ينهل من هذا المنهل العزب قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآية من موضوعات يورد الأحاديث الواردة في الموضوع أو الآيات التي وردت في الموضوع هذا وأحيانا بل في كثير من الأحيان في آيات الأحكام يتعرض لبعض المسائل الفقهيه المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالآيات التي يمر بها أيضا الذي يشوبه عفوا واستكثر الحافظ بكثير. كثير رحمه الله تعالى من إراد الإسرائيليات يعني اورد إسرائيلات بكم من كبير في تفسيره وأيضا أورد عددا هائلا من الموقفات ومن المقاطيع سأل الموقفات على الصحابة والمقاطيع عن الصحابة عن التابعين واتباع التابعين كما معلوم لم يشترط الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الصحة في كتابه صار ابن كثير في منهجه الاعتقادي في هذا الكتاب القيم تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى على نهج أهل السنة والجماعة والمواطن التي أخذت على الحافظ ابن كثير في الناحية العقدية مواطن قليلة جدا قليلة جدا وبحسب المرء نبلا وكفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه في مسائل قليلة ومسائل نادرة قليلة ونادرة كالذي مثلا اختاره في مسألة فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لنأتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فقد أخذ طريقا غير طريق الجمهور متابعا فيه الحسن البصري رحمه الله تعالى كما أورد على سبيل المثال المثال الآخر قصة العتبي الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد أبيا شعر فيها يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الوفاء وفيه الجود والكرم وانصرف فجاء الرسول في رؤيا للرجل الذي عند القبر وقال أخبر لو ان أن الله غفر له يردها ابن كثير بلا تنبيه على وجوه الخلل العقدي فيها عند تفسير قوله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما دون ما تنبيه على وجوه الإرادات التي ترد عن القصة والخطورة التي قد ترد من وراء هذه القصة فالقصة رؤيا منامية والصحابة لم يفعلوا ذلك ولا يدرى من العدبي، وليس ثم سند إلى قائله فسلسلة كلها ظلمات وقصة جلها ظلمات ولم يسلك الصحابة هذا المسلك في زمن الرسول وبعد زمن الرسول لما مات الرسول ما ذهبوا إلى القبر وانشدوا مثل هذه الانشودات، وتوسلوا هذه التوسلات أموره قليلة جدا التي أخذت على الحافظ ابن كثير أموره قليلة جدا أخذت على الحافظ ابن كثير لكن ناجو العام قال الله قال رسول الله جمع الآيات في موطن واحد وإذا امتاز عن الإمام الطبري رحمه الله فالطبري يرد المتعلق بالآية بما صح سنده إليه لكن ابن كثير يوسع في الموضوعات إن شئت أن تطلق عليه تفسيرا موضوعيا إذا جئت للقرطبي سلك مسلكا قريبا من مسلك الإمامين لكن ضم إلى ذلك وعزز تفسيره بالمباحث الفقهية والمباحث اللغوية ووجوه القراءات فأخذت حيزا أكبر في القرطبي وإن كان القرطبي يزنح إلى المذهب المالكي فيرجح ما يقتضيه ترجيح مذهب مالك. في كثير من الأحيان أو ينتصر لمالك في كثير من الأحيان هذه التفاثير المشهورة القرطبي وابن كثير إن لم يشترط الصحة وإن كان القرطبي يشوب أمر من الضرر عظيم وهو تأويله لكثير من الصفات لا يحمد منه ذلك لا يحمد منه ذلك تأويله لكثير من الصفات بل هذا من المأخوذ على تفسير القرطبي رحمه الله تعالى وعفى الله عنه تاويله لكثير من الصفات تأويلات بعيدة عن ناج السنه والجماعه هذا وكما أسلفت انتصاره للمذهب المالكي مع أن الدليل قد يكون في غير صفه والله تعالى أعلى وأعلم هناك بعض التفسير الأخرى التي يحذر منها كتفسير المعتزلة ويشار إلى تفسير الرازي في هذا الصدد تفسير الكبير يشار إلى تفسير الرازي فيقرأه القارئ على حذر وإن أمكن طالب العلم الاستغناء عنه في مراحله الأولى حتى يميز ما حتى يميز معتقد للسنة والجماعة من معتقد المعتزلة فهو حسن أن تبتعد عنه في مراحلك الأولى هذا ما يتعلق بتفسير رازي ولكن تفسيرات لغوية تهتم بالجوانب اللغوية ولكن يشوبها الانهماك في تفسير الآية باللغة انهماكا قد يصرفنا عن أقوال صحابة رسول الله في الآيات بل قد يصرفنا أحيانا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فالإنهماك في اللغويات وتفسير القرآن باللغة والوجوه وجوه الأعراب والنحو قد يصرف وهذا يحدث كثيرا في التفسير التي تهتم بهذه المسائل والله أعلم هناك تفسير بالإشارات كما لا يخفى وتفسير الروافض والمقام لا يتسع إنما أشرت إشارة والا فمناهج المفسرين ينبغي ان تدرس دراسه في وقت اوسع بمشيئه الله تعالى وايضا هناك منهج المدرسه العقليه الحديثه في التفسير تلك التي سبق التنبيه على خطورتها سبق التنبيه على خطورتها وهي المدرسه التي تنكر جل المعجزات تنكر جل المعجزات والتي سار على نهجها واقتبس كثيرا أو كان له دور في تدعيمها الثلاثة المشهورون والذين تواكبوا في زمن واحد كجمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يلقبونه بالأفغاني ومحمد بن عبد المصري وتبعهم وإن كان في الجملة أحسن حالا منهم محمد بن رشيد رضا ف. انزلقت أو زلت اقدامهم فيما يتعلق بمسائل المعجزات وانهزموا في حقيقة وصيتنا نقول انهزموا لما قالوا كيف نواجه الغرب الكافر بمعجزات حصلت بأن الماء نبع من بين أصابع النبي أو أن الشجر كلمه أو أن المائده نزلت على عيسى عليه السلام بل قال بعضهم وتجاسر بعض أتباع المدرسة فقالوا لم تنزل المائده على عيسى وهي لم توجد في التوراة في الانجيل وقد قال تعالى ذكره اني منزلها إني منزلها عليكم وقالوا ان قصة تضربوها ببعضها اشبه بالقصص التمثيلي ونحو ذلك فذي مدرسة سلكت سبيلا ليس بمحمود ولا مشكور في مسألة نفي المعجزات أو بعضهم ينتقد إذا ذكرت له بعض المواجزات كتسخير ريح لسليمان عليه السلام أو أن الرزق كان يأتي مريم في المحراب من عند الله يقول ما المانع أن يكون متصدقون يأتونها بالصدقات إلى المسجد حتى يفر من حتى يفر من الاعجاز فنقول له إن أنكرت هذه هل كيف توجه فتمثل لها بشرا سويا وأنها رزقت بعيسى من غير أب فهذه أعظم من الذي تنكره بكثير وكيف توجه نطق عيسى عليه السلام في الماد؟ كيف توجه يا جبال أويب معه والطيرة وألن له الحديد ثم ظارت في هذه الأوين الأخيرة أستطيع أن نسميها مدرسة وإن كانت مدرسة ليس لها أصول الآن ولكني أخشى أن يكون لها أصول فيما بعد ولكن ولأنه لا يجمع جامع ولا يروطها رابط إلا الاسم، وهم الذين تسمون بالأعجاز العلمي للقرآن ففيه وجوه صائبة، ووجوء تخريف كبير ينبغي أن يعذر من قال بمثل هذه الأقوال كالذي يقول والمرسلات ورفن الطائرات وكالذي يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الدب هي الجراثيم وتكلمهم معناها تجرحهم فهناك بعض التخاريف في هذا الاتجاه يجب وننصح القائمين على الأجاز العلمي بأن ينقوا هذا الناء هذه المدرسة من هذه التخاريف من هذه التخاريف وبعضهم تجاثر وقال هناك أجاز عددي وقال ان صرة الحديد وانزلنا الحديد في باس شديد إذا نظرت لرقم الآية تجدهم موافق لراكم البروتونات أو الإلكترونات في تخريفنا أذكر فيها بقول ابن حزم الظاهري لما ناقش مسألة لما ناقش مسألة ليلة القدر أي ليلة هي ذكر اقوالا منها أن ليلة السابعة هو وأشرها لكن نقم على طريقة الاستدلال التي استدل بها شخص إذ قال هي ليلة السابع والعشرين مستدلا بأننا إذا عددنا كلمات الصورة إن أنزلناه في ليلة القدر إلى قول سلام هي جدا سبعة وعشرين فقال القائل هي ليلة السابع والعشرين لهذا التعليم فقال ابن حاصله مثل هذا القائل ينبغي أن يؤتى بمطاقة من حديد يهشم بها رأسه حتى لا يعبث بكتاب الله هذا العبس، فأخرج لنا مسائل في مسائل الأجاز العدد وكل يعبس بلا علم ولا ديانة ولا علم بسنة رسول الله ولا علم بالكتاب المنزل سواء في الطب يخرف في الطب في الآيات ويخرف في الهندسة في الآيات ويأتون بشخص لا علم له بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفتي في مسائل تحتاج إلى فتيا أهل علم في هذا الصدد. وقد جلست أحد الأفاضل مع أنه شخص فاضل، لكن لا أسميه. ويجري بحثا حول شيء يعالج به الوباء الكبدي، فكان يركز على علاج الوباء الكبدي بماذا بالسنة؟ فيقول لماذا السنة المكي بالذات؟ لماذا السنة المكي بالذات نص عليه الرسول؟ إن السنة المكي من الصفات كذا وكذا وكذا في الحديث ليس في الحديث سنة مكي أبدا إنما واصطلحه للعطارين سموه سنة مكة سموه كذا سنة مكة وإن ليس في الحديث كلمة مكي على الإطلاق ليس في الحديث سنة مكي فيركز على لماذا الحديث سنة مكي ولماذا نبت في مكة أمور تبنى على أمور وليس لا أساس من ليس لا أساس من الصحة فليتفطن الاخوة الى هذه المدرسة لاننا نخشى وما اعجاب الناس بالعقلانيات في هذا الزمان ان يتورطوا في قبول كل كل ما يلقى ان يتورطوا في قبول كل ما يلقى فهذه المدرسة الحمد لله انها ليس لها اصول أن تجمعها وتخرج فكرا موحدا لان لو اخرجت فكرا موحدا بهذه الطريقة تنزيل الامور العصرية على ايات الكتاب العزيز سينزل ما قد ذكرت المرسلات عرفا الطائرات والعاصفات عرفا القازفات الى غير ذلك مما قد يتقاول به البعض هذا وباختصار والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين